بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كان هالها لا عنها إلا هالك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 والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك يا ربي الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليمة ونسألك لسانا ذاكرة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أن تعلم الغيوب اللهم لا تلع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عفيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددته ولا مجينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم نسألك إيمانا كاملا وقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ونعف عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صلي وسلم وفارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم جسيمه كثيرا سلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته كلمات من القلب نصيحة وكلمات من القلب أقول سبحانه ل... لنفسي ولكم أحبتي في الله ينذرنا ربي ربي ينذرنا منذورا من الله عز وجل القرآن كثيرا ما نقرأ القرآن لكن قليل ما نعمل بالقرآن كثيرا ما نقرأ آيات الله عز وجل لكن القليل منا من يعي أو يعمل آيات الله عز وجل بذلك إذا قرأنا كتاب الله عز وجل من أراد أن يحيى قلبه فليقرأ وهو شاهد القلب العيز يستفيد من القرآن وعيز يحيى قلبه بالقرآن فعليه أن يتدبر آيات الله عز وجل وقفة يا أحبائي مع قول ربي سبحانه وتعالى اقترب للناس اقترب نعي يعني ماذا نعي كلمة اقترب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون معنى اقترب يعني آن الأوان معنى اقترب يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه طال عليهم إيه أو أمد قلوبهم كم إنسان يقرأ القرآن ويعلم القرآن لكن قلبه غاضي لا يعمل بالقرآن وكأنه أصبح هم الدنيا هم ومبلغ علمه الدنيا يقرأ القرآن لكنه لا يعمل إلا في الدنيا حتى سبحان الله غرق في هذه الدار الدنيا عندما يذكرنا ربي وينذرنا ربي باقتراب الأمر باقتراب الحساب نقول يوم الحساب يا حبائي. لو لم يحاسب العبد نفسه في هذه الدار الدنيا كان حسابه شديدا. حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا تزينوا للعرض يا عبد الله عز وجل يوم شديد يا اما إما تخف الموازين وإما تفقل الموازين إما تخف الموازين وإما تفقل الموازين فأما من خفت إيه الخفت يحصل له إيه أما الذين الأولى فاقلت ها الأولى ميشة الراضية وأما من خفت فأمها وياه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية يا رب اجرنا اللهم اجرنا يا احبائي لولا محاسب انفسنا في هذه الدار التي اقترب للناس حسابهم وهم في غفله عندما في قول ربي سبحانه وتعالى اقتراب يعني ان الاوان للعبد ان يتوب ان الاوان للعبد ان ينيب اهل الاوان العبد ان يرجع الى الله عز وجل الحساب يوم الحساب يوم تعرض الاعمال يوم تعرضون لا تخفى منكم خفيه يوم نعرض أعمال تعرض اعمالنا على رب العالمين اما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه اما ان تجري ما عملت من خير محضر او ما عملت من سوء محضر لو وجد الإنسان ما عمل من سوء محضرة لود أن يكون بينه وبينه أهداً بعيداً نسأل الله العفو والعفية. هنا في هذه الآية أحبائي يقول ربي على الرغم اقتراب الأمر للناس إلا أنهم في غفلة غافلين للغفلة دي سمات ولأهل الغفلة سمات الغفلين عن الله عز وجل يا احبائي لهم صفات الغافل عن الله عزوجل الغافل تذكر اما الانسان يكون غافلا يا اما يكون متذكرا يا اما يكون دائما غافل عن الله عز وجل ناسي الحساب ناسي الموت ناسي قرب الاجل فلا يتذكر واذا ذكر لا يتذكر ولذلك من القروب من قصد حتى كانت اشد من الحجارة فإذا ذكرت لا تتذكر اذا كنت في المعصية وذكرت لا تتذكر ولذلك يا أحبائي إذا قرأ بإنسان القرآن أو جلس في مجلس علم أو قام الليل وتلمس قلبه ولم يجد في قلبي حياة فليبكي على ذلك القلب يبكي عليه لذلك هنا يقول ربي وهم في غفلة معرضون معرضون عن من؟ معرضون عن الله وعن التذكر وعن القرب وعن العبو وعن طاعة الله عز وجل وعن البعد عن المعصية وعن تذكر تذكر يوم قريب أحبائمها القراض عندما نرى الموت أو نرى سكرات الموت وما أقرب هذا إلينا كما ذكر ربي في كتابه الكريم كل نفس ذايق الموت في شحب فينا من يترك الموت امدا لأن الموتاءات قريب موعد لكل أجل كتاب وعلى الرغم من ذلك الذي ينسى التذكر والذي ينسى الحساب غافل عن أن في يوم قريب سنخرج من هذه الدار الدنيا إلى دار أخرى دار الدنيا يا أحبائي في هذه الدار التي نعيشها الآن هي دار عمل وليس دار حساب وغدا دار حساب وليس دار عمل فهنيئا لمن أعد نفسه في هذه الدار اليوم القريب ذلك لما نتذكر يتذكر الإنسان غفلته ويتذكر الإنسان إعراضه ويتذكر الإنسان بعده ولذلك نقول هل للغافلين علاماتنا؟ من أعظم علامات الغافلين عن الله عز وجل إن بتمر عليهم الساعات الطويلة وهو في إعراض عن الله عز وجل أو شغلتهم الدنيا عن حتى نسوا تذكيت أنفسهم ونسوا أن الأمر أقرب مما نتصور ونسوا أنه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض تجري بيت الغفلة الناس اللي بيقوا في بيت غفلة يا جماعة البيت اللي فيه غفلة بيت قليل الذكر بيت به غفلة بيت قليل به الذكر وإن كان به ذكر للذكر لله عز وجل فهو ذكر الجوف بدون حضور قلب بدون عمل بيت عالت فيه أصوات المعاصي البيت الذي فيه غفله بيت أصحاب هذا البيت لا تشترهم إلا الدنيا ومتاعها الزائل كل شغلهم الدنيا ومتاعها الزائل أما الآخرة التي هي خير وابقى لو فكروا فيها, فكروا فيها قليلا لأن هكذا يا حبي الإنسان الذي يظل هم الدنيا يعيش, يعيش, يعيش في هذه الدنيا حتى يخرج من هذه الدار الدنيا وهو مفلس اللهم لا تجعلنا منهم, اللهم لا تجعلنا منهم. لأن الدنيا كانت أكبر هميه مبلعية حزنه وكابه على الدنيا وعلى سنته وعلى المتاع وعلى ما يملك وعلى ما يلبس وعلى ما يتمتع وعلى الدار وعلى البيت وعلى الولد وعلى المال وعلى الشر كل ذلك ولن ينتفع بشيء من, من ذلك اذا خرج الإنسان من الدنيا وهو لا يدري لماذا جاء في هذه الدار الدنيا لن ينتفع بذلك, لن ينتفع بذلك لأنها قلوب هاجرت لم تهاجر إلى الله قلوه إن هاجرت لن تهاجر إلى الله لكنها هاجرت إلى إيه؟ إلى الدنيا فغرقت في هذه الدار الدنيا فكان حزنها كل حزنها وكل سخطها، وكل غضبها وكل سعادتها، وكل هناها وكل سرورها بالدنيا لم تبكي مرة أنها مقصرة في حق الله فتعمل أو تستزيل أو تعلم معنى الفرار إلى الله عز وجل أو تعلم معنى السعادة الحقيقية أن لا يوجد في قلب متسع إلا لله وحده إلا لله وحده سبحانه وتعالى هذه نقطة الأولى يا حبائي. كلمات من نور ربي ينذرني ينذرني ونذرك بكلمات بآيات في كتابه الكريم يقول ربي سبحانه وتعالى ويذكرنا ربي سبحانه وتعالى ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون انزل الينا رب القران احبائي تذكرا وللحياه يحيي القلوب الذي القلوب بالقران عندما وصف ربي من كان حيا أو من كان ميتا هل يستوي حي والميت؟ ابدا ولذلك هنا أنزل ربي إلينا كتاب الله عز وجل فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمن فقط وشفاء لما في الصدور لمن؟ للمؤمن فقط يأتي القرآن لكي يشفي صدرك من الشهوات لو كنت على إيمان تخدي القرآن بحقي تخدي من هذه الدار الدنيا ما يعينك على الآخرة فلا يكون كل اهتمامك بالشهوات لأن هذا الكتاب أحمائي الذي في ذكرنا تقديرينا سبحان الله كان علاج لشهواتك وكل شبهاتك حتى أمراد قسلك فيه كل علاج لكل ذلك أما الذي أعرض على الكتاب الله عز وجل كأنه يناجع عليه من مكان بعيد اقرأ القرآن لكنه لا يعي ولا يسمع ولا يتدبر ولا يفهم ولا يظن ان ايات الله هذه رسالات مرسله إليه في ذكر كل شيء في ذكر كل شيء في احياء للقلوب وفي احياء للخلق وفي احياء للعلاقات بين الناس وفيه بر للوالدين وفيه العلاقات بين الازواج وعاشرون بالمعروف انك كرهتم نفسا أن تكره شيء رجع حتى كل علاقه بين في البشر يقننها كتاب الله لكن جاء كتاب الله فلم نتخذ كتاب الله لنا دستورا كثير على هجه فلذلك سبحان الله ضل كثير من الناس يا حبائي وكأنهم أخذوا القرآن وكأنه وظيفة بعض الناس في يأخذ القرآن وكأنه وظيفة لم يستنر قلبه بآيات الله عز وجل لم يحيى قلبه بالقرآن لم تشفش شهوات نفسه يقرأ ورده من القرآن ثم يجري على شهواته يقرأ ورده من القرآن لكن اللي عندها شهوات لشيء ولا حب لشيء ولا زينه ولا كذا ولا كذا تجري عليها وكانها لم تقرا كتاب الله عز وجل عندما يذكر ربي زهين للناس حب الشهوات من ايه النساء والبنيه والقناطير المقدره من الذهب والفضه والخيل المساومه والانعام والحرف ذلك ايه متاع الحلم لكن ايه بقى والله انظر ايه حسن الايه والاخره يا بنات كل ذلك اللي انت فرحانه فيه تتمتع به ليت شيء منه يكون معك في قبرك كل اللي انت شايف هذا وكل ذكر ربي في كتاب الكريم الذي زين من الناس إذا أغلق عليك القبر تركت ولدك وتركت مالك وتركت زينة بيتك وتركت كل شهواتك اللي كانت في الدنيا وأغلق عليك القبر أشد ما يمكن إغلاقه حتى لا تفح الريح تغلق القبور علشان ما تطلعش ريحة ببني أدم البشر منها لأننا إذا أغلق علينا القبور كنا رائحه نسأل الله العفو العافية لكنه لا يبقى إلا عملك فايتها المسكينة يا منزل إليك ربي كتابا فيه ذكركم في كل شيء في كل ما يصلح حياتك هل تخذت القرآن لك دستورا هل منهج حياتك يسير على القرآن؟ هل اصلحت نفسك وبيتك ومعاملاتك وعلاقاتك وظاهرك وباطنك بالقرآن تذكر قول ربي لك أفلا تعقلون أي يا صاحب العقل هل تدبرت كتاب الله عز وجل انظروا يا أحبائي يذكرك ربي وانذيرك ربي إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها هل عملت إلى دار قريبا الخازن فيها من؟ من خازن؟ الجنة مالك النار رضوان والجهر فيها من؟ أحمد صلى الله عليه وسلم من جهرك في الجنة؟ من الجنة التي تركتها خلف ظهرك وما عملتيش من أجلها؟ هذه الجنة التي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصحبنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم جاءت الإنذار من الله عز وجل جاءت بشرة من الله عز وجل سبقت له من الحسن حسن من من؟ من الله من الله للذين أحسنوا لهم أي يا بناتي؟ الحسن وزيادة لكن جنة يا من كنت في قرب في الدنيا لكن لكن كنت في طعم لكن الجنة دار القرار، لكن الجنة دار الأبرار، لكن الجنة التي فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الجنة مهما فاتك في الدنيا كل ما فاتك في الدنيا لك في الجنة مدخرا يا رب وما زايد عنا في الدنيا فجعل لنا عندك في الآخرة، لكن الدنيا يا الجنة يا من عرفتي أن هذه الدنيا ليس دار مقام إنها ممر لكن الجنه يا من عرفت أن هذه الدار الدنيا دار امتحان وليس دار مقص وليس دار بقاء لكن الجنه يا من عملت لهذا العمل بالعمل الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى وقم جاءك من الله بشاره من الله عز وجل أولئك عنها مبعلون لا يسمعون حسيسة حسيس الأمة إيه؟ حسيس النار صوتها مش هيسمعوها ولا تتأذي بيها لكن لكن الله سبحانه وتعالى الجنة أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الجنة يا من قرأت كتاب ربي ينذرك ربي ربي ينذرني ينذرني وينذرك فيقول ربي إنك ميت وإنهم ميتون انذار يقول ربي لعباده الذين خلقوا يا عبد يا فقير أنت اتخلقتش عشان تعير في الدنيا أنت اتخلقت في هذه الدار الدنيا لعبادة الواحد الديان لم تقلق بشهواتك ولا لكي ترتع في هذه الدار الدنيا ولا لكي تعصي ربك لكنك لابد بد أن تعلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون أين عبادتك هل تذكر أنك كما قال ربي إنك ميت وإنهم ميتون يا من تزينت بالزينة التي لا يرضى بها ربي وخرجت فيها بهذا الشكل نسيت أن الزينة الحقيقية تكون في جنات ونهار في مقال صدقنا عند مليك المقتدر اعملي لهذا المقات وعملي لهذا المكان وعملي لهذه الجنة واسالي ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك في الردوس الأعلى من الجنة نقول يا احبائي كما يقول ربي إنك ميت وإنهم ميتون يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت عش ما ايه من في الدنيا انت الفرقه مهما احببتي بص كده مين بتحبيه زوج ولا ولد ولا زوجة ولا اهل ولا حفيد ولا... لا مسارقه مش ماشي هتتركي هذه الدنيا أحبب ما, ما شئت ماشيت هتفرقي من احببتيه اجمع ما شئت اجمعي ما شئت فانك تاركه ما جمعتي اعرف بصي وتنظري وتشوفي سبحان الله امتلقتي كذا ومعك كذا ومعك كذا ومعك كذا يا مسكينه تخرقي من هذه الدار الدنيا وليس معك منها شيء الا عمل اما يدنيك يا امام يقرضك يا امام يوعدك انك ميت وانهم ميتون ولو كنتم في بروج مشيده الموت ياتي للعبد ناس كتير يا جماعه مهما كبرت تظن ان الموت يتعداها يمر عليها ويسيبها هيمر عليها ويسبها امدا لن يترك احد منا لن يترك احد منا صغارا وكبارا لا يمكن صغيرا ولا كبيرا يمر من هذا الامر لأن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار شوفي زحزح مجرد زحزح عن النا يأرفي الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك كنا نقول تذكر أو نتذكر ينذرنا ربي سبحانه وتعالى ينذرنا ربي إن يا من جمعت الدنيا وما فيها أنت مفارق. تحزن لي على أن أنت احزن على عمل لم يقربك من الله عز وجل. احزنش على الدنيا لأن الدنيا أنت إنك ميت وإنهم ميتون. يذكرك ربي وينذرك ربي سبحانه وتعالى أنك ليس لك حسب ليس لك وكيل إلا الله عز وجل. فيذكرك ربي وقل قل حسبي الله عليه يتوكر قل يا عبدي قل يا عبد الله أن ليس لك كثير ولا وكيل ولا ناصر ولا مؤيد إلا الله على من التركب وبما تتعزز وبما تتقوى ولمن تلجأ ولمن تتقوى أو من ترجع ترجع لمين تلوث بمين تلجأ لمين أي ركن شديد تلجأ إليه ليس لك ركن شديد إلا ركن واحد ليس لك ركن شديد إلا ركن واحد هو ده الركن لا. فقط فقط الله سبحانه وتعالى زي اللي نقول قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون يا من توكلت على ربك على ربي هل تعلم أن توكلك على ربك يعني صدق اعتماد القلب على الله؟ أنت متوكلة لو سألت أي واحد فينا أنت متوكلة على الله تقول نعم أتوكلة على الله أقول يا من توكلت على الله هل تعلم في ملخص سريع يا من توكلت على الله أولاً أن معنى توكولك على الله اولا صدق اعتماد قلبك على الله هل قلبك فعلًا صادقًا مع الله معتمدًا بحقه على الله عز وجل هل قلبك صادقًا في اعتماده على الله في استجلاب المصالح في دفع الندار؟ واللقب قبل بيرتجف عند هذه في هذه المساله في امور الدنيا وامور الاخره يا من توكلت على الله هذا يعني انك تكل كل امورك الى الله عز وجل يا من توكلت على الله وكل امرك اليه كل امورك تودي امرك الى من الذي يملك كل شيء يا من توكلت على الله حقق ايمان بصدق بان يكون عندك يقين انه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر الا من الله الواحد احمد الاحد يا من توكلت على الله اياك ان يتعلق قلبك بغير الله اياك اياك ان يتعلق قلبنا بغير الله يا احباب لأن اذا تعلقت بغير الله او بما ما تعلقت به اما اذا تعلقت بالله تعلقت بالقوي العزيز بالركن الشديد هنا يا من توكلت على الله هل أيقنت أنه وحده كافيك ومأيدك اللهم لك الحمد يا من توكلت على الله وبأمر ربي قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون يا من توكلت على الله هل تعلم أنك توكلت على الحي الذي لا يموت والإنس والجلم يموتون فإذا توكل العبد على الحي الذي لا يموت توكل على القوي العزيز وإذا توكلت على الضعيف الذي يموت توكلت, توكلت على الذي يموت فقد توكلت على الضعيف الذي لا يملك أما توكل على الله يا توكل على القوي العزيز يا من توكلت على الله عز وجل هل تعلمي أنه لا يجوز ترك الأسباب تخذ بالأسباب عندما أمر ربي سبحانه وتعالى مريم عليه السلام في وقت المخاض وقت الضعف وقال لها هزي إليك, إليك بجزع النقل خذي بالأسباب، إلا أن رب سبحانه وتعالى قادر نزب عليها رتب الجنية، لكن خدي بالأسباب، ما الأسباب، لكن إياك تكوني متعلقة بالأسباب، لكن تعلق بمسبب الأسباب. الله عز وجل، حتى يكون توكلك فيا من توكلت على الله يا ب... لابد ألا تعولي على الأسباب، ولكن تعلق قلبك بمن، بسبب الأسباب الله. يا من توكلت على الله عز وجل. هل تعلمي أنه مما يعينك على التوكل إخلاص توحيدك لله لو اخلصت توحيدك لله حق كان قلبك متعلقا بالله وحده فكان توكلك على الله حق لكن كثيرا ما يتو... ما يقول الإنسان توكلت على الله لكن قلبه متعلق بغير الله عز وجل فيتعلق بالأسباب فتوحيده غير صحيح أو يا من أردت أن تفهمي معنى التوكل اقرأ سيرة الطيبين سيرة النبيين سادت المتوكلين على الله سادت المتوكلين على الله انظروا في قصص المتوكلين على الله أنبياء انظروا سبحان الله إلى هاجر هذه المرأة لماذا أذكرها؟ لأنها امرأة ضعيفة تمثل حلمة كنساء لكن هذه المرأة الضعيفة كانت بقوتها وتوكلها على الله تملك الدنيا وما فيها عندما سبحان الله تسأل زوجها إبراهيم عليه السلام يتركها في أرض من صحراء مع وليد ليس ماء وليس مع شيء ثم تسأله لمن تتركنا يا إبراهيم لمن تتركنا يا إبراهيم طب في الأرض نزوره أرض برد صحرة مفيش فيه في مصر للماء ولا لطعام ولا لشيء تجري خلف زوجها يا إبراهيم لمن تتركنا فلا ابتفت إليها فأيقانت إن المسألة أكبر بكتير إذن أمرك ربي بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا أتوكل على الله وارجع مكاني توكلها على الله فجر لها عينا نشرب منها لحد الآن يا جماعة توكلها على الله فجر لها عينا نبعت هذا العين نشرب منها لحد الآن مأزلزم وذلك تقول يا أحبائي من أرض التوكل على الله يعرف ربي حق وعرف ربي بأسمائه وصفاته نرجع مرة ثانية في كلمات من نور قول ربي سبحانه وتعالى فمن اهتدى نفسي اللي بيهتدي لنفسي اللي بيترعى عمر الله هو اللي ربنا سبحانه وتعالى له الخيرات لن بتيجي تقولي لابنك ولا لبنتك ولا لنفسك ولا حد يقولك ربنا يهديك او ربنا يهديني قولي يا رب يا رب يهدينا لأسواء السبيل يا رب يهدينا هداية الإرشاد وهدينا هداية التوفيق وهدينا هداية بيوتنا في الجنة ان كل واحد كلا وحبة فينا تذهب لمكانها في الجنه وهي اعلى به مكانه بيتها يا رب ترزقنا هدايه الارشاد يا رب علمنا ديننا يا رب افتح مسامع قلوبنا لفهم ذلك الجديد هذه هو الارشاد ان يأتي اليك امر ربي سبحانه وتعالى ثم يفتح قلبك لما جاء في كتاب ربي ولذلك فمن اهتدى فلن تنفع غيرك لانك لو اهتديت لنفسك ولو ظليت برضه لنفسك عليها بزيد يقول نقول يا من سمعت كتاب بكلام ربي وسمعت قول ربي سبحانه وتعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هل تذكرت في هذه الآية ان كل المستور مستخبي به هي سر يوم القيامة كان أحد استلف إذا قرأ هذه الآية أحباء يبكي بكاء شديدا يقول تزلزني هذه الآية وبدى لهم من الله ما لم يكون شوف بقى يظهر بقى سبحان الله يظن العمل صح, صح ويأتي له من الله سبحانه وتعالى إن عمل يكون إيدا هباء منثورة نسألك ربي العفو والعافية تذكرني وذكرك ربي وينذيرك ربي بقولي وما يدريك لعل الساعة قريب يا من تظن أن الساعة الساعة دايما نستطل لي الساعه تظن أن الساعه قيام يوم القيامة حق الساعة يوم الميئمه من اسماء يوم القيامه الساعه لا لن نكون فيه لحظه لكن الساعه لي ولك هي موتي وموتك متى الساعه وماذا علمت لها متى الساعه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ كل واحده فينا ممكن تيجي ساعتها دلوقتي يعني اي واحده فينا ممكن تموت في اللحظه دي اللهم احسن كتابنا والساعة التي تأتيك فيها يأتيك فيها الموت والموت يأتي على بغتا والقدر صندوق العمل تجري إذن بيلعب ولا بيتمشى ولا بيلعب رياضة ولا سبحان الله بيعمل شيء ولا بيلهو ولا بيغفل ولا بيعصي وتأتي الساعة ماذا عبدالساعة ماذا عبدالساعة يا حبي ماذا إذا جاء ملك الموت لم يكن زائرا ولكن ماذا إذا جاء ملك الموت قابضا ماذا إذا جاء ملك الموت قابضا نقول له إيه ترى نقول له حبيب جاء على فاقة يعني العمل الله يعني بنكتهد يا ربي اقصى ما يمكن اكتهاد فنقول حبيب جاء على فاقة أم نقول ربي يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما فردت كلا يا من فردت يا من ضيعت يا من غفلت يا من نسيت يا من جهلت يا من لم تتذكر ان الموت ياتي, يأتي بغداد والقدر صندوق العمل يا من نسيت ان الدنيا ان الموت ياتيك على غره فلهيتك الدنيا وشغلتك الدنيا وشغلتك زينه الدنيا وظنتي ان الدنيا لن تفوتك وظنتي ان الدنيا باقيه الدنيا لا تلقى لحل حتى بقيت لمن صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الساعة تكون قريب ما يدريك لك لعل الساعة التي سأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم سأل فيها النبي متى الساعة قال وماذا أعددت للساعة أعددت إلينا العمل قال لم أعد له من, من كثير مع أنه بيصوم وبيصلي وصاعدك اللي هذا السؤال صحبي جليل لكنه ما أعدل لها إلا, إلا, إلا, إلا حب الله ورسوله ونحن نعلن أننا نحب الله ورسوله والصالحين وإن كنا لسنا منهم لكننا نحب الصالحين منهم نقول يا أحبائي فلا ماذا أعددنا لقول ربي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ماذا أعددنا؟ الشيطان في كل وقت يقول كل لحظة يضيع منا أوقاتنا ويضيع عمرنا حتى إن الإنسان سبحان الله أحبائي لكي يلهي الشيطان عن طاعة الله عز وجل يوم يشغلوا بإيه؟ يشغل بأمر يشغل بأمر في حياته ويصلت نفسه على هذا الأمر يوهمه بأمر يتسلط الشيطان على الإنسان في أمر فيظل هذا الإنسان عنده وهم بأمر ما وما ذلك إلا لكي يضيع الشيطان عمر هذا الإنسان إذا وجد الشيطان إنسانا صالحا أو مقبلا مع الله عز وجل يريد أن يضيع وقته ويضيع عمر هذا الإنسان فماذا يصنع؟ يشغل بأي أمر تافه ويظل هذا الإنسان يدور حول تفكيره في هذا الأمر فيشغل فكره ويشغل وقته ويشغل أوقاته فيزيب فيزيب فلا يزال حزينا أو دائرا حول, هذا حول هذه المسألة حتى يضيع عمره وهو في غفلة عن الله عز وجل أسأل العفو العافية هل تذكرتي قول ربي سبحانه وتعالى وهو ينذرك والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم السر وأخذر والله يعلم ما في قلوبنا والله يعلم ما نقول وما ندخر، والله ينظر ويعلم خينة الأعين وما تكفي في الصدور مهما خبيتي ومهما استطرتي ومهما علت من معصية فلا تنسي أمن الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون ولا تنسي قول ربي وما ربك بغافل عما تعمل إذا ظلمت افتكر إن ربك مش ليس بغافل إذا عملت معصية تذكري أن ربي سبحانه وتعالى ليس بغفر عما تعملون إذا عملت طاعة أو قمت بطاعة لا تنسي أن ربي سبحانه وتعالى لا يغفل لأنه يعلم السر وأخفى يقول ربي في كتابه وينذرك ربي في كتابه الكريم أفلا يتومون إلى الله ويستغفرون طول ما نعيش في الدنيا يا حبي ونعصر على الأقل بنقصر فلا بد أن يكون الاستغفار ملازما لنا لأن ربي سبحانه وتعالى ينذرك افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أين التوبة؟ أين التوبة النصوح؟ أين الاستغفار؟ أين كفرة الاستغفار؟ فاصبر وأين ذكر العبد قول ربي فاصبر إن العاقبة لمن؟ للمتقين صبري على الطاع وصبري على البعد عن المعصيه وصبري على نفسك الأمار بالسوء لديما تزين لك المعصير. أصبري على على العمل الذي يبعدك عن الله عز وجل أصبري على إتيان العمل الذي يقررك من الله عز وجل أصبري وتذكري أن العقبة للمتقين الذين يجعلون بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقايا ولا تكون هذه الوقايا إلا بإيه؟ بالعمل الصالح هل تنكرين إنذار رب في كتابه الكريم وهو يقول رب سبحانه وتعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أي تكوني في عبادة دائمة لا يشغلك عنها شيء بعض الناس تجهل جهل شديد فتظن أنه قول أن القول ساعة الألبك وساعة ربك كما يقول بعض من يجهل أن هذه الساعة التي لقلبك تكون ساعة في المعصية وكل ساعة رمرك لله عز وجل حتى التي فيها ترويح لقلبك فلا تكون الذي تروحه به عن قلبك إلا في طاعه لله سبحانه وتعالى فاصبر إن العاقبة لمن؟ إن العقبة للمتقين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا في, كتاب في قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا عباد يا عباد فاتقون يا من شرفتم بأنكم عباد لله عز وجل فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وبزيك نقول هل تذكرين إن ذا في كتاب الكريم أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين هل تذكرت وهل سالت في كل يوم تسالين ربي سبحانه وتعالى أن يجعلك من المفلحين بانك امنت ايمانا صادقا ومن امن ايمانا صادقا لا بد ان ذلك العمل الصالح وامتلأت حياتك واوقاتك وعمرك بالعمل الصالح لم يشغلك عن العمل الصالح ابدا دنيا لم تشغلك عن العمل الصالح دنيا فعسى وعسى كلمه من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك باذن ربي سبحانه وتعالى من المفلحين والمفلح الذي فاز والمفلح يا أحبائي الذي فاز ولذلك يقول ربي في آخر صورة ألي عمران صبروا وصادروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولذلك هنا نقول سبحان الله يقول ربي سبحان الله ويقولون متى هو قل عسى أن يقوم قريب هل تذكرنا قول ربي سبحانه وتعالى عسى متى متى هذا الوعد عسى أن يكون موعدنا رب سبحانه وتعالى قريبا وأنه محق قريب هل تذكرت في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن جعل لك لباسا للتقوى أين لباس التقوى يا أيدها الأمن يقول ربي سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير أنزل لك ريش غطاء ستر نصطر بعورات الدنيا وكأنك تصطر عوراتك في الدنيا بما, أنزله بما قاله ربي سبحانه وتعالى ستر العورات لكن عورات الداخل يسترها التقوى عورات الداخل يصطرها تقوى الله عز وجل من خاف ربي لمن خاف مقام ربي جنة الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى فيهم في صفتهم وسريعوا مغفره من ربكما جنة عرضها السماوات والأرض وعدت بالمتقين اللي صمتم هذه الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسين والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا انفسهم بالمعصية لم يستمروا في المعصيه لا ذكروا الله فاستغفروا الذنوبين ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا ما ترجعش تاني للمصيح عشانها ونفسها أو حبها للشهوة لا ولم يصروا على فعل وهم يعلمون أولئك جساء سبحان الله يرزق ربي مغفرة وارزقك ربي. مغفر. ربي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أنت العاملة هذه الدار الدنيا ونعم الأجر من رب كريم يرزقك ربي سبحانه وتعالى على قدر تقوات لله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآلة تلي ذلك ها سنم فانظروا كيف كان عقبة من المكذبين هذا بين الناس وهدى سبحانه ومعيذ لمن ولا تهنوا ولا تحزنوا متى وأنت متى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى متى يكون الأعلى إن كنت مؤمنة لو كنت مؤمنه أنت الأعلى وإن كنت غير ذلك فأنت لم تكوني من الأعلى اللهم ارزقني وإياكم علوا في الدنيا وعلوا في الآخرة يا رب العالمين يا من قرأت كتاب ربي سبحانه وتعالى وقرأت قول ربي انذار لك بمن قربهم ربي وبالأسحار هم يستغفرون أين نصيبك بالصحر هل نصيبك من الصحر الغفلة والإعراض والله أو نصيبك في الصحر قيام الليل والاستغفار والتوبة حتى يضيض ربي وجهك اللهم ضيض وجهنا اللهم ضيض وجوهنا واجعلنا ممن ذكرت أسماء في هذا في فلس اللي الأخير يا رب العالمين من أصحاب الأسحار هم يستغفرون هل ذكرت حبيبتي في الله وقرأت إذار من ربي ولن تنفعكم أرحمكم ولا أولدكم يوم القيامة يفصل بينكم الحبائي هذا اليوم الشديد كله يفصل بينه بينه وبين الآخر لأن هذا اليوم الشديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يوم ابن شاء من يونه يا من ضيعت عمري في هذه الأمور كل ذلك ضاع عليك نسيتي أنه يقول ربي لك لن تنفعكم مش لن ينفعك إلا العمل الصالح لن ينفعك إلا إقبالك على ربك لن ينفعك إلا ما أعدنت لنفسك في هذا اللقاء الشديد يا أيها الذين أمنوا يقول ربي هل تذكرت قول ربي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون بعض الناس تطردين صحيح الناس ولكنها لا تفعل ذلك ولكنها لا تأتي إلى العكس هل تذكرت قول ربي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقول ما لا تفعلون حب ربي العبد انه يفعل يقول ما يفعل لكنه يقول ولا يفعل يخشى عليه علي أن يكون من المنافقين نسال الله العفو العافية هل قرأت في كتاب ربي؟ يا من قرأت في كتاب ربي؟ إن ذا ربي لك. ينذرك إنما أموالكم واولادكم فتنة لا هنا إلى هنا فقط بعض الناس يقول اوه نعم يقول ربي انما اموالكم اولدكم فتنة يبقى تعملي اللي انت عزا لا والله عنده ابي العظيم فاتقوا الله ما استطعته اتق الله في فتنة المال واتق الله في فتنة الولد اتق الله في كل فتنة تحبك بك لان ربي يقول في كتابي الكريم يا ايوه الذين امنوا اتقوا قو انفسكم واهلكم نارا واقودها الناس والحجارة يعدك لمن هديه زي لك هنا نقول سبحان الله يا من قرأت كتاب ربي هل أدركت قول ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هل اللي سلم وجهه لله اللي فوض أمره إلى الله اللي توكل على الله اللي جاء بما أمر ربي سبحانه وتعالى هل نجعل المسلمين كالمجرمين سمى مسلمين وسموه مجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا من قرأت كتاب ربي وأمدارك ربي من الشح كما قال في كتابه ومن يغشح نفسه فأولئك ونفحون هل وقيت شح نفسه بالنفقة نسأل ربي سبحانه وتعالى يا حبي ألا يقبضنا من هذه الدار الدنيا إلا وقد أنفقنا كما علمنا النبي صلى الله عليه هكذا وهكذا وهكذا فلا نطرب فلا نترك إلا الذكر الطيب، ولا نترك إلا صدقة تقربنا من الله عز وجل ولا نترك إلا الباقي عمل صالح أو ولد صالح لو دعالي كذا الولد الصالح ترفعي بهذه الدعوة ولذلك نقول صدقة نجارية عمل صالح ولد يدعو لك ورست كتاب شققت نهرا حفرت بئرا هذا هو الباقي حبيبتي في الله ذلك هنا يقول نقول أيضا يا أيها الذين امنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ذكر ذلك هنا نقول أيضا تذكري يا حبيبتي في الله عندما يمر عليك الأحاديث تذكري قول ربي سبحانه وتعالى لعباده إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضال مؤييتك والظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة، وذكر ربي في كتاب الكريم إن الله لا يحب الظالمين يحب ربي سبحانه وتعالى القاصدين، ولا يحب الايه القاصدين من المقصد ومن القاصد، من المقصد ومن القاصد، من. أما الايه أما القاصدين؟ كانوا الجهنم محطه هم اللي هم اي فيهم اي فيهم اي ظلم واعظم الظلم انك تظلم نفسك بالمعاصي اعظم ظلم ولذلك ممكن تظلم الناس الظلم هكذا ان اللسان يظلم ان الظلم شرك عظيم ان اللسان يظلم ان يشرك هذا اول ظلم ان اللسان يتخذ الله ندا وهو الذي خلاه اعظم الظلم انك تتخذي الله ندا تتخذي من البشر ند لله تتخذي من البشر ندا لله عز وجل يحللك ما ما حرم وحرم عليه فتتخذي ندا لله الشرك ظلم عظيم ثم تأتي مرتبة الظلم لنفسك انك تظلمي نفسك اعظم شيء تظلمي نفسك بالمعاصي انت اول ما تظلمي نفسك بالمعاصي لانك سبحان ولا تدري وزيره وزر اخرى انت لا شيل الوزر وانت لا شيل المعصيه وانت لا تحس عنها يوم القيامة تيجي مثلا بعض الناس اللي ما في انجاهلو مشاكلو ايه اعملين مساله دي وانا اشيل عنك يا ليحملوا أوزارهم سبحان ربي أحبائي ولذلك كل إنسان هيشير ليحمل وزره إلا أن يكون دعا إلى سوء فيحمل وزره وزر من كل من دعا إلى هذا السوء لذلك هنا نقول يقول نتذكر يا حباي قل ربي أنا جليس من ذكرني أنت إذا ذكرت ربك ذكرك ربي عنده إذا قرتي ربي سبحانه وتعالى في نفسي ذكر ربي في نفسي إذا كرتي في ملأ ذكر ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى فكيف يخف كيف يخفى عليك أن يصدر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى كيف يصدر لسانك إزاي تضلي بالساعات الكالمة على الناس ويقود لسانك في باطل وإنت نزية إنك ما أنت في ذكر الله عز وجل يذكر ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى نقول يا حبيبتي في الله الطريق إلى الله ميسر لكن يحتاج إلى من يعي يحتاج إلى من يعي كتاب ربي أو يفهم كتاب ربي أو يتدبرون أفلا يتدبرون أفلا يعقلون هنا نقول سبحان الله انظروا إلى الفضيل يقول ايه نصيحة غالية إن كنت أسأت فيما مضى بيسأل ربي سبحانه وتعالى يقول إن كنت أسأت فيما مضى فأصدح لي يا ربي فيما بقى يا ربي كان عمر اللي فات أسأت فيه يا رب أعهدك أننا أصلح فيما بقى فيارب نحن نعلنها يا رب إن كنا أسأنا فيما مضى فأصلح لنا ما بقى فإن أسأت فيما بقى أخفت بما مضى وما بقى لو أنا يا رب تبت في اللي فانت هتغفر لي لكن والباقي العمر الباقي يا رب لي فيه أما إذا أفررت مزلت مصر على المعصية فأنت تأخذني بما مضى وبما بقى فاللهم اصلح لنا اعمارنا المقبله اصلحها الصلح العبد مع الله عز وجل اقبال عليه احبائي ان الانسان يندم ويستغفر وينيب ويتوب ويتذكر ان هذا الامر لا بد ان يكون لا بد ان يصطلح الانسان مع نفسه في كل يوم يعود ولا يكون الامر تسويفا ولا يكون الامر بغفله ولكن يكون الامر بعزم و بجديه على الله سبحانه وتعالى فاللهم ما مضى من اعمارنا نصح بالتوبه والاستغفار وما بقي من أعمارنا اللهم أعن فيه على ذكرك والشكرك يا ربي وحسن أمارتك نقول سبحان الله حبيبتي في الله أقول نصيحة لي ولك حبيبتي في الله أفيقي من رقادك أفيقي من رقادك واستحضري قلبك واحضري قلبك معك وأنه لا نوم أثقل من الغفلة لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة الإنسان اللي عنده شهوته هي الم عبد شهوته لنفسه هي اللي بتسوق وأن نفسه أماراتهم بالسوء إلا ربي لو نفسك هي اللي بتسوقه كيف أنت رقه عبدا لنفسك مش لوالي ست الله ولذلك قيل ولا رق أملك من الشهوة ولا مصيبة كموت القلب ولا ندي أبلغ من الشيب يا من شاب شعرك أو أنت على المشيب ماذا تنتظر من الرجوع إلى ربنا، ربك، رب العالمين؟ نقول يا حبيبتي في الله، أين وقتك، وأين عمرك، وأين عملك لمي عادك؟ إذا كنت من تشتكي من أن الأوقات تتسرّب من بين يديك، ويمضي اليوم والساعة ويمضي الغد ثم الغد ويمضي الشهر ويمضي كل وتمضي السنة، وهي كلام كلام البصر نقول سبحان الله. قال أحد الصالحين من أحسن في نهاره كوفئ في ليله لتمر الأيام لكن اللهم لك الحمد كان يومك مملوء بالحسنات أو بالخير قال أهرينا من أحسن في نهاره كوفئ في ليله ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره فلا يضيع عندك الإحسان اياك أن يضيع عندك الإحسان اياك أن يضيع عندك أنك تعود الله أنك تريه فإن لم تكوني الكريف فإنه يراك نقول أيضا يا إحباي حبيبتي في الله إذا كنت تطمعين في جنة وأنت في النهار في طلب معاشك وفي الليل تغبين في النوم وفي أوقات الراحة تغبين في الغفلة فأي جنة تطمعين فيها تطمع في الجنة وانت لا بتعملي بالليل ولا بتعملي بالنهار ولا تقبل على الله سبحانه وتعالى فأين المؤونه فأين المؤونه التي تقدمها بين يديك؟ نقول حبيباتي في الله نفسك في الشتاء والصيف تجهزي نفسك في الشتاء وتجهزي نفسك للصيف احنا بنجهز نفسنا للشتاء بايه بنجهز نفسنا بايه في الشتاء انتوا عارفين باثقل الثياب وبالبطاطين ونجهز وكذا وكذا وفي الصيف نجهز انفسنا بما يروحنا وبما تجهزتي للرحيل لماذا تجهزتي للرحيل جهزتي للرحيل نفسك للشتاء وتقولي ده فستان ده للشتاء البلوفر ده للشتاء لا المستند اخفش عشان الصيف فبما تجهزت للرحيل جهزت نفسك في ايه نقول سبحان الله تذكري يا حبيبتي في الله أنه ذهب عرش بلقيس كله بيذهب وبلى جمال زليخه وغرق ملك قارون ولكن بقي زهد مصعب وعدل عمر وتقوى ابو بكر فاين أنت قلبك من هؤلاء كله إلى زوال كله إلى زوال فأين عملك يا من هانت عليك الجنة هل أين أعمالك الجنة التي تضعيها نصب عينيكي تمر الساعات الطوال وأنت لا تعرفين طاعة الله وإذا قمت طاعة الله كانت بالنسبة لك الطاعة مملة ولكن ما أسرع وقوفك أو جلساتك في أوقات سواء أمام التلفاز أو في أوقات الطديعة أو في أماكن لهو أو في متابعة التليفونات أو في الغفلة أو حتى في انشغال بغير ذلك أقول يا عجباً من آثر الفاني على الباقي من آثر الدنيا على مساكن طيبة في جنات وعدن في مكان عند ايه مليك مقتدر نقول سبحان الله يا يا من استبدلت خطاب الرحمن بسماع معازف الشيطان يا من استبدلت منابل اللؤلؤ والياقوت بالجلوس في مجالس الغفلة أصلا الله العفو والعافية ضاعت عليك الحقيقة وهانت عليك النفس بهذا الشكل اللهم ارزقني وإياكم علفا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولزاك نقول أحبائي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب والمغتاب يشق من رأسي إلى قفا وأيقن بذلك وهو مصر يا من تكذب بعد ذلك أنت مصر يا من علمت إذا كانت تفعل الفاحشة أنه يؤتى بها في تنور المحمى عليها من أسفلها يفتدح أمرها وأيقن بذلك كيف بعد ذلك يعصي الله عز وجل يا من أكل الربع ويعلم أنه يسبح في نهر من الدم والتقم الحجارة ثم بعد ذلك يأتي الربع كيف يرابي يا من علم أمر ربي سبحانه وتعالى ثم الحرف وجهل وغفل وانشغل بنفسه أقول بعد ذلك ألم يأني الذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله وما نزم الحق اللهم ارزقني وإياكم توبة النصوح وارزقني وإياكم رجوعا إلى الله عز وجل وارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا تقبلوا ربي سبحانه وتعالى اللهم اجمعني وإيكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين سبحانك الله أشهد أن لا إله الأند أستغفرك إليك الله الرحمن الرحيم مازلنا في كمالات النبي صلى الله عليه وسلم خصال رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عن رسولك ماذا تعرف عن نبيك اللهم أملأ قلوبنا محبة لله ولرسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وقفنا حبا عن الخصلة الرابعة الخصلة الرابعة في خصال النبي صلى الله عليه وسلم الخصلة الأولى ذكرت لكم في الخصة الأولى حسن سيرته. في القصة الثانية أنه جمع بين رغبة رغبة ما استماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه سبحان الله كما عليه الناس كما ذكرنا. في القصة الثالثة أنه كان عدل في شرعه بين الغلو والتقصير. القصة ماذا كانت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع؟ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع يحبه أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنيا ولا إلى رفضها يعني بمعنى إيه إنه ما جعلش أصحابه يرفضوا الدنيا تماما ولا يميلوا لها تماما لأن هذا الدين وسطا في كل شيء خذي من الدنيا ما يكون لك عونا على الآخر ولذلك هنا قيل أمدهم فيها بالاعتدال وقال خيركم من لم يترك دنياه لاخرته ولا اخرته لدنياه ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه شوفوا انظروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبليكم الآخرة ارتحلوها بإيه؟ باعتدال وارتحلوا الدنيا يعني كونوا في الدنيا وأنت تعلم أن هذه الدنيا دار زوال وليس دار مقامة كون في الدنيا كأنك عابر سبيل كون في الدنيا أنك لم تكن مقيما فيها كن في الدنيا وأنت تعلم أن الدنيا ممر وليست مقر هذه الخصلة الرابعة أما الخصلة الخامسة قيل من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أو ما كلف من العبادات وبين لهم ما يحل ما يحرم من مباحات محورات وفصل لهم كل ذلك ما يجوز وما يمتلع من عقود ومنامق وسبحانا الكل ما يحتاجوا ذلك الدين حتى إن أهل الكتاب احتاجوا في كثير من معاملاتهم ومورثهم لشرع نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله يا إحبائي ولم, ولم يكذبوه فأحكم ما شرع من نص كان شرعه محكما كان شرع الذي أنزل عليه ربي سبحانه وتعالى محكما كانت هذه الخصلة الخامسة أما الخصلة الثالثة انظروا إلى خصلة في إقصال النبي صلى الله عليه وسلم قيل انتصابه لجهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقوا بكل جانب من جوانبه ونقول سبحان الله يا حباي على الرغم إن أعداء النبي كانت من كل جانب لكن الله سبحانه وتعالى جعل قهر ربي سبحانه وتعالى قهر كل اعدائه فانتصر وكان من معهم يعني ممدودا بعون من الله سبحانه وتعالى وبلطف من الله سبحانه وتعالى الخصّة السابعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ما خص به من الشجاعة لم يخر النبي صلى الله عليه وسلم في حرب من الحروب إلا وعرف عنه الشجاعة فكانت قصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد حربا وهو فزعا أبدا، لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أتقن عن في حرب من الحروب، وقد تخلّى عنه صاحبه حتى في هذه الحرب النبي صلى الله عليه وسلم كان فزعا ولذلك فلم يكن فلن يشاهد أو يشهد حربا في فزع، وإلا ولكنه صابر حتى ظفر ودفع العدو دفعا حتى أنزل ربي سبحانه وتعالى به النصر المبين. بل ثبت بقلبه كان ثابتا جأش ساكن ول عنه أصحابه يوم حنين تعرفين في قصة حنين يا جماعة ول عنه أصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مكانه أبدا حتى بقى بإزاء جمع كثير مجمر غفير من الناس سبحان الله ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل لكنه لم يهرب ولم يطلب ولم يطلب مطلبًا من الله إلا من الله عز وجل وهو النصر. ينادي أصحابه ويظهر نفسه يبين لهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم لعباء العباد أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعني خباش نفسه. مع إن صرف عنه الكثير صرف عنه الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا في كل موطن من مواطن وقف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقيل وكان ذلك عن صقة من الله أنه لابد أن ي... لماذا كان يقف لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى لابد أن ينصر وينصر دينه ويضير تحقيقا لقلب ربي سبحانه وتعالى يظهره كما قال ربي على الدين إيه كلي وتصديقا لقلب رسول صلى الله عليه وسلم زويتية الأرض فرأيت مشارقها ومخابئها يعني إنه يبلغ هذا الدين ما بلغ هذا الدين إنه يمتد ذلك الدين من مشارقة إلى مغربها فصمد النبي صلى الله عليه وسلم من خصال أنه كان شجاعا يقش شديد في كل موطن من المواطن فلا يخاف ولا إيهاب ولا يستتر، ولا يدار من بل يقف النبي لآخر لحظة حتى لو تولى عنه إيه ما تولى عنه من المسلمين الخصة التي تري ذلك أيضا أحباي خصة من أصال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منح من السخاء والجود حتى جال بكل موجود كل موجود عنده كان يؤثر به كان يؤثر غيره، النبي صلى الله عليه وسلم آثر بكل مطلوب وحفو ومات ودرعه مرهون يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يأتي يقربه لنا في رسول الله أصوى حسنا كيف يكون الإنسان متصدقا كيف يكون الإنسان مقبلا على أعمال الخير كيف يكون الإنسان محبا للصدقة هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم زيني قيل مات الرسول وهو الجوان ولكن درعه كان مرهونا عند يهودي سبحان الله على شعير لطعام, لطعام لأهله فكان ذلك وعلى الرغم أنه ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوف تملك الخذائن ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الخذائن ولم يترك لورثته شيئا إلا أنه ترك لهم ذلك الدين القوي هنا نقول أحبائي هذه ما خصه النبي ما قص النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول هناك خصائص ايضا اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الخصائص قيل قسم العلماء رحمة الله عليهم الخصائص الذي قص بها النبي صلى الله عليه وسلم قيل نوع اختص به في ذاته في الدنيا نوع اختص به في ذاته في الدنيا اختص بها ونوع اخر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في الاخرة ونوع ثالث اختص به في أمته في الدنيا ونوع رابع اختصت به أمته في الآخرة ما هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم النوع الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم خصائص اختص بها النبي ربنا خص بخصائص في الدنيا ما هي الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء وكانت هذه الخصائص في الدنيا أول, أول وحدة من هذه الخصائص أول ما هذه الخصائص عهد وميثاق عهد وميثاق في إيه قيل أخذ ربي عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كما قال ربي سبحانه وتعالى لا يؤمنن بمن بالرسول صلى الله عليه ولينصرن إنه لازم كل نبي يأتي لابد أن يؤمن بمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد أن ينصره ولا يمنعه ذلك أبداً فكان من الله إذ أخذ الله ميثاقاً للنبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تمسرونه وقولوا في هذا الأمر سبحان الله قال أقرتم أخذتم على ذلك الصري قالوا أقرنا قالوا فاشهدوا وأنا إيه؟ معكم من الشهدين فهنا نقول أحبائي سبحان الله ما جاء من هذه الخاصة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخاصة أن ربي سبحانه وتعالى أخذ الميساق على كل نبي قبله أنه لما يأتي النبي بزريف لما جاء عيسى قال يأتي برسول بعد اسمه إيه أمر قومه أنه يأتي بعد, إن بعد عيسى نبي اسمه إيه أحمد وجاء في كل الكتب السابقة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد بصفطها والنبي صلى الله عليه وسلم باسمه النقطة الثانية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت له في الدنيا رسالة عامة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للكل كافه كما جاء في كتاب ربي كان الانبياء ورسل السابقون عليه السلام يرسلون الى اقوم خاصة كل رسول يرسل الى قوم لقد ارسلنا نوحا الى وإلى عدن أخاهم وإلى ثمود أخاهم كل سموط صالح ولوط إن قال لهم يبقى كل نبي كان يرسل إلى من وإلى مدني أخاهم شعيبة أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله ربي سبحانه وتعالى في قوله في الآيات القرآنية وما أرسلناك إلا كافتا للناس سبحانه بشير نذيرا يبقى لكل الناس ويقول ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالم ويقول ربي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ويقول ربي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذا أرسله ربي سبحانه وتعالى للثقلين ذلك هنا عن جابر عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ووطيت خمسا لم يعطهن أحد القبلي نصرت بالرعب الأشياء التي أعطاها ربي لرسوله في الدنيا نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجرا وتهورا في أي مكان عايز أصلي صلي صلي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي لخرش الصلاة وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تحل أحد من قبلي وأعطيت الشفاعة شفاعة القبرة للرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على السابقين بكل ذلك ولذلك هنا نقول ويقول ابن عباس يا رضي الله عنهم إن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء قال إن الله هكذا يقول ابن عباس قال إن الله قال لأهل السماء ومن يقول منهم إني إلىهم من دون فذلك نجزيه جهنم كذلك نجي الظالمين الآية وقال الله لمحمد إنا فتحنا لك فتح مبينا وفضل ربي سبحانه وتعالى محمدا على كل العالمين فضل ربي على كل من خلق إنا فتحنا لك قال هكذا ابن عباس فقال وقال الله لمحمد إنا فتحنا لك فتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومتخ إذا زنب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وكما قال أيضا فأرسله إلى الجن والإنسي فهنا نقول ففضل النبي صلى الله عليه وسلم نقطة ثالثة أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبوته خاتمة يعني إيه نبوته خاتمة يعني ليس نبي لا يوجد نبي أنه لا نبي بعده أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى ما كان محمد أبأ أحد منه. ولكن رسول الله وخاتم فما بعده رسولا ومما يدل على هذه الخاصية قيل عن أبي هرأي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا بيت بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة طوبة وكانت هذه من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم من جهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو هو اللبنة هو خاتم النبي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا نقول سبحان الله وانقاطعة الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة أيضا النقطة الرابعة أنه رحمة مهدى كما قال ربي في كتابي في محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للقلائق عامة قيل مؤمنهم وكافرهم كيف كان كافرهم قال ربي وما ارسلناك إلى رحمه لعالمين لكن كيف كان كان رب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين ها ها وما كان الله ايه وانت فيهم وما كان هذه هي دليل انه كان رحمه وهو موجودين سبحان الله لهؤلاء الكافرين إذن ما يؤيد أن ربي سبحانه وتعالى أرسله ربي رحمة ما جاء في كتاب ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمنه لأصحابه شوفوا انظروا قيل أكرم ربي تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب كما قال ربي بخلاف ما حصل بعض الام السابقه فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بقول ربي وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم اي يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام هذه لمن للكافرين ايضا ولذلك هنا نقول وأما يعني بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا أمن وانا أمنة لاصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمرة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم يعني حتى سبحان الله أسأل ربي سبحانه وتعالى يا حبائي أن يرزقنا الصلاح لأنه إذا لم يبقى في هذا في هذه الزمن معت في صحابة لكن أصبح فيها قد يكون هناك بعض الصالحين فقد تكرم قيل يقول سبحان الله أنه إذا وجد الصالح في مكان حفظ ذلك المكان حفظ أولاده وحفظ الدوائر التي يحاوله بهذا الصالح الذي في هذا المكان فلم يبقى صحابة لكنهم لم يبقى إلا إيه بعض الصالحين مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يا جماعة القسم بحياته لم يقسم ربي بحياة أي من الرسل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أقسم تبارك وتعالى وقال في كتابه الكريم لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون يقول ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله ما ذرأ وانبرأ نفسا أكرم عليه من محمد وما سمعت هكذا يقول ابن عباس هذا رأي ابن عباس وما أقسم, وما اقسم بعمر احد الا بمن برسول الله فقال العبي لعمرك انهم لا في سكرتهم يعمهون هنا نقول مما اختصه ربي ايضا به وهي النقطة السابعة نداءه ربي سبحانه وتعالى بالنبوة او برسالة فلم ينادي الى بأيها النبي ولم ينبي الا بأيها الرسول وقال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وقال ربي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الى غير ذلك وانا في الأنبياء في السابقين قال ربي يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال يا نوح اهبط بالسلام عليهم وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وقال يا عيسى, يا عيسى بن مريم قال يا عيسى بن مريم وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كل نبي سما ربي سبحانه وتعالى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر سبحان الله أحبائي عندما ذكر ذلك وما محمد إلا رسول قد خلق ذكر اسم إلا لا قد رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما جاء في كتاب ربي النقطة الثامنة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن منادو بعسمه ولزيلكنا يقول ربي في كتابي نه نهينا أن أن ننادى نه كان ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم أراد كان ينادى على النبي صلى الله عليه وسلم بعسم يا محمد فنها ربي سبحانه وتعالى أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسم. فقال ربي سبحانه وتعالى لا تجعلوا الرعاة رسول بينكم كالرعاي بعضكم إيه بعض كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولذلك كنا يقول ابن عباس أيضا ومجاهد وسعيد بن جبير كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم ربي سبحانه وتعالى أن ينادوا النبي بذلك وقالوا ينادوا عليه إما يا رسول الله أو يا نبي الله ولذلك كنا سبحان الله يقول قتاد في تفسير هذه الآية أما ربي أن يهاب النبي صلى الله عليه وسلم أين هيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين توقير النبي صلى الله عليه وسلم وأين اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول سبحان الله عندما خطبه ربي شوفوا انظروا خطبه ربي قال يا موسى ادعوا لنا ربك قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة فأنزر ربي في رسوله صلى الله عليه وسلم انه إذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم بد ان ينادى باسم النبي او باسم الرسول من صفاته او خصائصه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه فضله ربي سبحانه وتعالى على غيره من الانبياء بانه اعطاه جوامع الكلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكامل موجز ويكون يعني بهذا الكلام الكثير كما جاء القليل كان القليل في اللفظ الكثير في المعنى كما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فضلت عن الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل المغانم واجرت أضاف إلى ذلك أعطيت جوامع الكلم فبالألفاظ القليلة لكن تعني إيه؟ معاني كثيرة هذا من ما اختصه ربي سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالرعب والتي كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قيل اختص نبيا صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالرعب الفزع والخوف فكان سبحانه يلقي في قلوب أعدائه اللهم ألقي في قلوب أعداء نصر كان يلقي في قلوب أعدائه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان بينه وبينهم مسيرة الشهر أو الشهرين هابوا النبي صلى الله عليه وسلم ففزعوا فلم يقدموا على لقاء النبي اللهم انصر اللهم انصرنا على أعداءنا بالرعب يا رب العالمين لذلك هذه الخاصية نقول سبحان الله يا احبائي كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي سبق وذكرته وانا صرت بالرعب مسيرة شهر أو شهرين يعرف النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم على بعد هذه المسيرة لكن يهاب النبي يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يأتو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث التقاء بينهما فينصر النبي صلى الله عليه وسلم على عدوه بالرعب من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل مفاتيح خزائر الأرض يعني سبحان الله شوفي كانت له الأرض لكنه لم يختار إلى الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل أقلم الله عبده ورسوله محمد واختصته على غير بأنه في مفاتيح هذه الأرض يقول في ذلك الأمر أبو هريرة رضي الله عنه قال بُعِثت بجوانع الكلم ونصرت بالرعب فبينما انا نائم أتيت مفادح قزائن الأرض فوضعت في يدي يقول أبو رايلة قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وكأن الدنيا لأن ما تيجي تشوف الإسلام فتح إيه كأنه فتح من الشمال للجنوب فتحت له الأرض لكن على الرغم من ذلك لم يختار إلا ما عند الله فما عند الله خير وأبقى وكذلك هنا شوفوا انظروا في الحديث يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أذوتيد خزائن الأرض، فوضع في يدي سواري من ذهب، فكبر علي، فأوحى علي أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتم الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، يعني كأنها, كأنها يعني كأنها فتنة الدنيا، ولذلك فتنة الدنيا يحببي تكون في الذهب، في الفضة، في النساء. في الكنوز وفي كل ذلك وكل ذلك إلى زوال نسأل الله ربي سبحانه وتعالى العفو العفية نقول مما اختص به النبي خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذنوب مغفورة اختص ربي تعالى عبده ورسول محمد تشريفا له صلى الله عليه وسلم أنه غفر ما تقدم إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما جاء في, في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي آيات ربي سبحانه وتعالى ولذلك كنا نقول فتح ربي سبحانه وتعالى وغفر ربي له ذنبك وفتح له الأرض وفتح له الأرض وفتحت القلوب للإسلام وما زالت تفتح القلوب الإسلام حتى يرس الإسلام الأرض إن شاء الله ومن عليها اللهم افتح قلوب العباد للإسلام يا رب العالمين نقول ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنه كتاب خالد محفوظ أنه غضه ربي بأنه جعل القرآن كتاب خالد محفوظ أعطى ربي تبارك وتعالى كل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام معجزات كما تدرب أما القرآن أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كتير معجزات حسية كثيرة جدا اللي هي ممكن جدا سبحانه وتعالى التسبيح الطعام بين يديه يعني اللي اللي هي إيه بنات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثير حلم جزع الشجرة أشياء كثيرة ذكرناها في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إنشقاق الق القمر اللي هي اللي هي اللي هي الأشياء وما حنث ليه أشياء كثيرة جدا جدا ذكرناها في معجزات النبي محسوسة لكن المعجزة الباقية هي القرآن العظيم كما قال ربي إن نحن نزلنا ذكرى وإن لو أن الله الذي حفظ القرآن هو الله لا يستطيع أحد أن يبدل فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولا ينقص فيه ولذلك إذا أتيت بكتابا قرآن وإذا وجدت في ذلك القرآن أي تشكيل أو أي تحريف أو أي ذاية أو أي مقصر أقول لك أبشيري لن يستطيع أن يستمر ذلك أبدا لا تخفيش تقول سبحان الله كده هذا القرآن يبدل أقول لك لن يبدل إلى أن تقوم السع لأن الذي حفظ القرآن إلى أن تقوم السع هو ربي سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون هذا القرآن المحفوظ من عند الله عز وجل تأتي إليه يد البشر وتغير فيه لأنه سبحان الله مهما كان أحبيك وذكرت لكم في قصة رجل كان على مركب سفينة كان في هذه السفينة سنظيفها مصاحف كان, كان في مكان بلد يعني من البلدان وكان من هذا البلد الذي خارج مصر وكان مسافر من هذه البلد إلى بلد أخرى في الخارج وفوجد صندوقا به مصاحف فتح طرف الصندوق لقى فيه مصاحف حبي يصحب شوفي أنا يا يسوق ربي إليه لأن الذي حفظه ربي يفتح المصحف يقرأ في المصح يجد أن المصحف في آيات في تحريف فكل ذلك كله سبحان الله ذلك من وجد في مصحف تشكيل حتى التشكيل حتى لو التشكيل لو فتحه لو في شوف ي سبحان الله انظروا إلى هذا لو كان من عند غير الله لا وجود فيه اختلاف له فحفظه ربي فالذي حفظ القرآن هو ربي سبحانه وتعالى وقوله إنه لكتاب عزيز غالي لذلك أغلامات رسيل وأغلامات والرسيل وأغلامات تعلميه وأغلامات علميه القرآن الكريم كتاب عزيز يعز عليك له مكانة في قلبك في العمل به وفي الاستمتاع إلى سماعه وفي الجلوس إلى تعلمه وفي الجلوس إلى تعليمه لكن شرط أن يصطبق تصطبق جوارحك بكتاب الله عز وجل مش مجرد أن أنت تكتب هو كتاب عزيز يخص به ربي من أحبه من عباده لكن الحب شديد حتى تكون من أهل الله وخصته احفظ عليك كتاب, كتاب محفوظ حفظه على رسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى أن تقوم الساعة حتى تكون من أهله بحق أن تحمليه بحق تكون من أهله بجد تعرفي تقوم بحق القرآن بأخلاء القرآن لأن ممكن يكون معك القرآن، لكن ما ما كيش أخلاق القرآن، ممكن بيكون معك القرآن وتدعي ربي الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، لكن مش عارفة يبقى ربيع قلبك، لأن ربيع قلبك يعنون بدل حياة في قلبك، مش عارفة, مش عارفة القرآن معك، لكن مش عارفة. لم تستطيع أن ين الحياة في قلبك، لأنك لم تأخذي بقوة أو لم تأخذي بحق هذا هو القرآن، لذلك كتاب عزيز لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من عند من ولأنه من الذي وتعالى، لأنه من الذي سبحان الله حفظهم، ذلك هنا نقول يقول ربي كل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعوا، انظروا يقول ربي إيه ولو كان بعضهم لبعض وه لو اجتمعت الناس كلها طب كانت تحدي دا من كم قرن كم قرن منذ القرآن وبعد كل هذا التحدي سبحان رب العرش العظيم بعد كل هذا التحدي هذا استطاع إنسان إنه يتحدى القرآن أو أن يغلب آيات الله أو نأتي آيات سبحان الله أو أن يخ أو أن يستخرف من القرآن الكريم ما يكون يعني أن هذا القرآن يدل أنه ليس من عند الله لم يجرؤ أحد ولم يستطيع أحد ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ولذلك هنا سبحان الله يا قيل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الايات ما مثلي حتى ان قومه يأتي قوم موسى بالعصا بالسحر لا كانوا أهل السحر ويأتي قوم عيسى بالطب لأنه بي... بي... كان إحياء الموتى ويشف المرضى بفضل الله بإذن الله وكل قوم يا جماعة إلا العرب كان عندهم بلاغة بلاغة شديدة فيأتي التحدي ولا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن أنزل على أمي بعض الناس دلوقتي بجهل شديد بتقول لا ما كانش أمي لا كان أمي ونختخر لأنه قال ربي النبي الأمي الذي يوم من ايه بالله فأنا فنقول سبحان الله احبائي لا هو نبي امي ومن اعجاز القرآن انه انزل عليه القرآن لم يعلمه بشر لم يعلمه بشر لم يعرف الكتابة ولا القراءة لما قال الجبيل عليه السلام قال ما انا ايه ما انا بقارئ ولذلك هنا كان تحدي. التحدي للعرب أن ينزل عليهم كتاب مثل هذا بهذه البلاغة وبهذه العظمة وبهذا الصدق لا يضط بعضه بعضا لو كان من عند غير ليلة وجدوا فيه اختلافا كثيرا أنت تقرأ الصورة وتنتقل للصورة الأخرى لما تيجي تفصري الصورة تفصري الصورة بالصورة لنت قرأتها قبل ذلك يؤكد بعض ويصدق ويصدق بعض ولا يصبح أحد أبدا على ذلك يا أحبائي سبحان الله يا أحبائي لما يكون ربنا يريد يريد ربي أن يهدي عبدا يسوق له الوسائل جلس رجل مش مشرك دخل مطعم ولا كتاب موجود على مطعم في المطعم الكتاب موجود على المنضده اللي هو هياكل عليها بص الكتاب كده لقى فيه ايه طبعا بال... مش باللغة العربية يعني لا مكتوب عليه اللي هو القرآن يعني فمن باب الفضول اخده بعد ما اكل في المطعم ده اخذ الكتاب وذهب الى بيته قاعد يقرأ القران القران من جماله لما تيجي تقرئيه تفهميه تزداد ما تقدريش تسيبيه ابدا تزداد حلاوته في قلبك يزد إحساسك بيه فظل يقرأ يقرأ يقرأ, يقرأ القران لم يمضي عليه الا كان قليل إلا كان مسلما وداعيا الى الله عز وجل اللي بياخذ القران بحق اللي بياخذ القرآن بحق سبحان الله يفتح له ربي بأبواب الخيرات أن يهدئ يشرح صدره للإسلام وما يريد أن يظل يجعل صدره ضيقا حرر كأنما يصعد بالسماء ولذلك من لما تدي تنظري إلى نفسك لو خدت القرآن ونظرتي في كتاب الله وحبت القرآن وشغلك القرآن عن دنياك وأوهامك وتفكيرك وأباء كل اعتاج ال... لي في حياتك سعادة لأنه من يريد الله أن يهليه يشرح صدره للإسلام، ومن أن ما يجعل صدره ضيقا حرجا ولو ان الإنسان ترك القرآن وراء خلف ظهره ولم يعمل بالقرآن أو مجرد مجرد وظيفة، لو أخذ القرآن أخذ القرآن مجرد سان بأخذ وظيفة فقط لن يسعد به، لن يسعد بالقرآن إلا من أخذ القرآن حياه عايش، كان من أهله بحق، كان انسب القرآن. وكان خلقه القرآن وكانت معاملاته من خلال القرآن ولذلك لا يأتنس بشيء أبدا مثلما يأتنس بكتاب الله عز وجل نقله القرآن بحق من الشقاء إلى السعادة ومن الضلالة إلى هو وأنقلنا بالقرآن نسأل ربي أحباي أن يرزقنا القرآن بحق يبقلنا بالقرآن من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ولذلك لما الصحاة رضوان الله عليهم أخذوا القرآن أخذوه بحق فانتقلت حياتهم مع فقرهم الشديد مع عذابهم الشديد لكن كل ذلك كانوا يستحملون في إيه لأنهم فهموا معنى القرآن فهموا التوحيد فهموا يعني إيه إن الإنسان يكون متعلق قلبه بالله عز وجل وعوا تماما يعني إيه إن الإنسان يكون يأتي القرآن آيات القرآن فتكون له آيات القرآن سبحان الله قوة وعضب وأنص وذلك هنا نقول سبحان الله احبائي هنا من حفظ القرآن الذي حفظ القرآن هو الله عز وجل اختص ربي سبحانه وتعالى ايضا نبيه صلى الله عليه وسلم وهي النقطة التي نقول ربع عشر بالإسراء والمعراج بالإسراء والمعراج فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة أسري به ومن قال اسري به فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ببدنه قال أسرى من المسجد النبي الله عليه وسلم به وقمن قال أسرى به فكان النبي صلى قيل تكريم ربي سبحانه وتعالى فردت له الصلوات فرد عليه الصلوات رأى من آيات ربه الكبرى امامته الأنبياء في بيت المقدس كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه وثبت الإسراء والمعراج في سورة أنزلها ربي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هنا نقول ويقول ربي سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شليل القوى ذمرة فاستوى ويقول هنا في ذلك بأحبائي دمى عن أنت بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عندما عن يوم أسرة به يقول النبي فبينما أنا في الحطيم الحطيم اللي هو يعني موجود فين في الحجر وده اسم كده متجعا إذ أتاني آتي قال وسمعته يقول سبحان الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الانتقال من بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل أخذت في ذلك اليوم أتيت أو أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال لي هذا هو البراء اللي هو أسر يبيه منين لفين آه. فهنا تأتي قصة تكذيب من بعض الناس اللي هم حصل فيهم ايه اه كيف يكون ذلك كيف أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهذا على مسيرة كذا ومسيرة كذا حتى قيل انه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وصل بيه الرسل الأنبياء فلما سئل أبو بكر وقيل لأبو بكر أن صاحبك يقول أنه أسر به إيه ليلا فقال أقال ذلك محمد صدق، صدقوا في كل شيء في كل ما جاء به لذلك ذلك هنا نقول سبحان الله حتى أن ربي سبحانه وتعالى أو حاله أو صلى جبريل عليه السلام حتى يصف الماء المزج يصف تماما بكل ما جاء فيه من سأله عن المسجد الحرام عن المسجد الاقصى فكان ذلك تصديقا في قصة الاسراء والمعراج الاحبائي الذي اسري به بالنبي صلى الله عليه وسلم اسري به في اليقظه بروحه وبجسدي حق لأن بعض الناس أولد بروحه وبعضهم بجسده لكن ما يقول أهل السنة والجماعة أنه أسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فخصه ربي سبحانه وتعالى للإسراء وكانت سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا طبرا. سبحان الله يا حبائي عند هذه ما خصه ربي سبحانه وتعالى ودليل قيل في دليل إمامته إلى بالنبيين. أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذه القصة أنه كان إماما للنبيين في عندما أسرع عندما كان اللي هو من المسجد الحرام المسجد. ثم كان بعد ذلك اللي هو ماء المعرج الإسرائيلي والمعرج. قولوا قولي هذا استغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشر ولا إله إلا أنت.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 وقوتنا ما أحيتنا واجعلها أورث منا واجعل فأننا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت عينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الأخوات اللي تسأل عن هي هذه الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول لها في موسوعة أخلاق نظرة النعيم في مكارم أخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم موسوعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الإسلامية لمجموعة من العلماء بإشراف يعني اختصين بإشراف كان إمام وخطيب الحرم المكي اللي هو عبد الله المحميد مجموعة تانية من العلماء في مجموعة نعيم هي مجموعة كبيرة في اخلاق ومكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من حزن اللهم ارزقني وإياكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعلها الوارثة منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ مننا ولا تصلت عين بذنوبنا من لا يخافك ولا أرحمنا جزاكم الله خيرا كثيرا